استمع إلى الفقرة ولاحظ محتواها الأسرة السعيدة هذه صورة عائلتي هذا والدي وهو مدرس يعمل في المدرسة وهذه والدتي وهي طباخة تعمل في المطعم أخي الكبير مهندس يعمل في الشركة وأخي الصغير عامل يعمل في المصنع أخت الكبيرة طبيبة تعمل في المستشفى وأخت الصغيرة طالبة هي لا تعمل أنا أحب وأحترم عائلتي كثيراً